اكتبي قصة حياتي اكتبي قصة حياتي ارسمي خطوة مماتي اكتبي قصة حياتي ارسمي خطوة مماتي من عيون الليل جيتك من عيون الليل جيتك مع هبوب لكون, ابرحل ااه كيف اني لقيتك ااه كيف اني لقيتك كنتي صفحة من كتابي كنتي صفحة من كتابي كنت من باقي عذابي في غيابي في حضوري في غيابي في حضوري اكتبي أول سطوري انت يا أجمل حلا، انت يا أجمل حلا كيف ضايع في الليالي وصرت في حضن الغلاء آه كيف إني لقيتك آه كيف إني لقيتك في كتاباتي العميقة آه كيف اني لقيتك في كتابات العميقه والحروف اللي كتبها قلبي جمرك بالليالي والحروف اللي كتبها جمرك في ضمير الحي باقي حتى لو طال احتراقي في ضمير الحي باكي حتى لو طال انتظرني في خيالك انتظرني في خيالك رتسملي في لقانا اصدق الشواك الليالي